وصل اللهم وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باك قال رحمه الله تعالى فصل في أوقات السلاة سلاة واختياش لمفصل يحيي أوقات السلاة سلاة وقبل خمس واشا أول وقت ظهر ظهرك وقت جيسر وحوار غير زوال الشمس على دولة الزوش وآخر وآخر جيسر ومصير دل الشيء شيء كستهار كيسو مرقو حاذا مثل وصغو كنه غير ظل الاستوائي حرك الاستوائي مرتين لك اتقوه أمل لك وأول وقت العصر عطر خفيف وحوار صار مرق واحد كل شيء شيء تظهر فيه مثل لو ساقا كذا قريرا واحيرناه كل زيادة وآخر وآخر عبادة بعتان في غروب الشمس هذا دحيتان في سويال وأول وقت المغرب المغرب سواء دي سنه وغروب الشمس هذا وغروب الشمس هذا دحيتان في سويال وغروب او اول وقت غدوده دحسانکید او اول وقت عصا و عصا و وقت دیسو حموور یا و غروب شفق الاحمر او وقت الفجر عاده صبح عفوا طلوع الفجر الصادقي فجر كاعرن ته على شريسه واول وقت الصبح الصبح وكتا حموور یا الفجر الصادقي واخر واخر في السنوات الاولى الشمس عاده بالشريه انا طيب ماشي اوقاتي صلاه باليه ليا الصلاة الصلاه ظهرك وقت عيسى وحويا وعرضت مرتي الصلاه برتم شد هي كانت لنا و شفت لنوع على السبعه يوم بدات قبل ما مر اي كلا حرقنا لنا عاصوبة مديدة علمونا طويسه فسيه اجماعا لا خلاف بينهم طيب ذورك حلي وضبا بيسنا وشيخ سهركيس كيس الله كاظم والزاد قليلا تم ليش هو فليسوا فليس هو فصيئ كريه سهركيس الشيخ الله كاظم؟ انفاس رمضان هو وقت صيا رحمه الله عصرك اي الظهر انا عصر او عمر ما اللي يعني لكن الظهر باول الثانيه هي وقتي ادخيه الساعه 12 عصر كأي وقت ادخيه صلاح هي الظهر غلاباس واختبوني حياته ليه ضيب وحاكا رايبت صلاحة عصر وقتها لحوظه وارفاية وشيكت هار كيسو مرغو يصوى كلا نقضة وحانا قدن بي, بي كينا انطاف على عادة كبعي شيئا واختياف مثال موليكا المنقل قادي اصلاح اوضا رايشي هار كيسو اينو الليجي هار كيسو نالا كاين على وقاري وحويان ذبر الآ عصر الوجارب الحار عصر خواشت لي صوت بنبي على بني العرام على بمرخي قد كدش ونبايا روحه ويا ورثي عصر قوم بحال غرم بل وحلاقي على النجا بور تغديني على ذا كان الله بيني غرسه وانجاري ولو ضبش بورثا كبر لي على لكن لا يوجد هناك قرصونها المدد في قرصونها المغرب تأثناء المغرب سودي دانا رحمة الله عليهم المغرب استغى مياه واحتجيس وعلى يده صاد وطعبه سوقيتك يوحى أفضل من دوناء استغى مياه ورقبع كل الدستان يوحى ويحاول الانترنت ويجب أن يصحر ويجب أن يكون برقيت ويجب أن يكون دوناء ونصر سعى كفر برقيت ورفع عليه ماتس. طيب مغرب شو وقت يجلس المرح وحور جراء على ضعيف تانشيز. وحور كرطا ماذا شفق أحمر جذوت وحوى مغرب في وحوى صار عرقا ونائم. مكة وجدود كاسدقة حل جاس لكن ملك الشاطئي يا الله ما قول بليه قل كقديم كأ خيمة الشاطئي وحور قواسيه وقام ورسيله هذا صفينا فقر. لكن قولك الجديد كملك نوجبة لي وحوية وبيمتى الشنرق عوار تحت هذا الاجتيل اليوم صدق واجبي على بعضه عشان طايله اللي سكنه يبلغ ويستقل لنا يومه خذ كجوجا السلام عليكم يا عشان لا تسير كرابة قل، لكن عليك الجديد كيا قديم كيا وحاجه بنت إلا سدير يا طوم السلام وياك وقديمك سدير يا طوم مسألة كم عقبني سدير يا مسألة وحكمنا مسألة ما. وقتي يوم غروب شاع. إشاعي ووقتي ليص. مسألة أنا الاسم دي درو. ورونا المضحي قبطان رحمة الله عليهم. حيصير قبطان مسألة أه. أه. شفقن حتى على لي يوم حي. قررنا وشفق الأحمر كام. قررنا وشفق الأصفر كام. قررنا وشفق الأبيض كام. شاف قيما خسوك العسيجني لكن شاف قاسي ما نخوض ضعه إن عشاقه وجالس مديدهم وهذا شيخه وحاول سفينه كر قرقات شراي وفلايهي انسى وحاول يجدوت كاس يشاف قول أحمر خو جوجا ما خدال جوجا مر كوضعه على عظام باكضن بيها يبرون بيه طيب حلم لكن بحا طرف اقلال سير دنيهين وصدح مدها باكوزينا مدى كالكوراك واصل امام الشافعي ايوه الامام ابو حنيفة ايوه مدى كالمالكيان المشهور في يسو وقبوه ايام يعانو ايام عني على مرتي عداء مركي وحاوه ايام هلين قصدح مير الله قيب ايوه وحاوه مير مركي في نوع وخيق باندايه بي عشان جويسان سفاتل مويان قور الله بات وخيق قوال حبيب كلى برفيس حبيب كان كلى بركيس مي قوال قوناشو امام احمد يا سفيان و حو جيجا اري الثوري أبي عبيد أبي ثور ابن حذبي رقم من السله قوال كلى بد لخص صح نور كد ما تصدحي ساعه و راه فيديبو koolo ugu tamaysay sadexad waxayna yihiin iraad subax u dooga iraad subax u jora beledi wanaasid ay qabaan ee waxa wayaan baaus mo keysan iyo ekrona aadlaan muabbas abiyuruu iyo dad farabadan سير راجح أنا مر في النصوص صلى الله عليه الصبح إياه إشاعي وقت ما نحيه وقت جاء باكو يبيت قطبت كهربا شيء مستأذن عصفي عنا أنت إشاعي كهربا صيدا ما وراه على شيء وعكبي ذا إمام اللو رحيمه الله تعالى سليم مجمع وكذا رحمه الله تعالى وحاكمنا كوارغمي إمامك وإلاء المحز بالعرنزل في المحلة وحاكمنا كوارغمي صحيح فغصنا كتابكا إلى وفقه المقارنة كمحاصر كان للشيخ أبو مالك رحمه الله تعالى وحاكمنا للفقه الميثر وحاكمنا كطبتك هذا الشيء اسألنا البداية والنهاية لمنجشد القردبي رحمه الله تعالى أيها كمنا كطبتك هذا الشيء وحاكمنا المسباح المنير كتاب إلى وكامله وهكذا من الفروع ابن مفلح رحمه الله تعالى يا على كل حال مسئلة الله صلى الله اجماعا غرفون كجر وحاوية السوا في سلم الهيطة الأحدودة وحقر فجر صادقك فجر صادقية فجر كاذبات الجرام فجر كاذبك وحاوية الصبح عم قارم وحلق الداخل هذا تغريم ايام سلا سيجد مركي إمركي سكودا اللي يصير كوني يستعدوا قا كاس والكلام كوني سكوت على ياه خلقه رويفتين حدا دب وكسو مذوبان يا الرغبة كاس فجوا كادي بلي نعم فجوا سابق مرقو صابحوا افتين قاسي دي بني جالبات بصناعي وكلفافة كادي ما سلا أصل كسي افتيمة دي من كلوسون حل من صلوح البحاء حا... وحاولي انخلها عذابت لنصبت لصوات بحاء انت اصبران لغميه دفيني سلا هادا سلاة الوقت قال ان الله يا قوانهين اننا انا اجيب ساعة كم بافتة لها ايو ورقت سوقيه يا واسدا طيب ساعة قباطه مالي توقيت فنة دبا ثماري ورقضها لسوق ويليا لكنه محي يان ايجا اصلا لقد ايجا واثرا ولا كالما يستنخر ايجا لكن أصل لقد لك ايجا فر حضيه على يده واثقان ايجزمن كأسح حضيه خلافان واهباء منثورة ورقوا واكاكح وابط لافوفي ويان ورسو عني ماذا عبا سادقتي الدوحان مجينة ان ميزان اي على يده ان قطخ صعب سادقتي ولس بددرام وقتي هذا و تاريخ تاريخ شو لكن تاريخها الشمس جاء اليدعى أثر كده وحاوليا وقيلة كاللالا وتصار أهم انك اللي بيض طرانك البلاط صدح بلاط وحالي دهوام حي جويا جو صدح بلاطنا وحاجات ويمس اللي حسومة صدح بلاطنا وديرويا ويمس سلان صومة صدح بلاطنا وديات او بيو فون كبروا لكن وحزتا حبل بيو فون كي برض اسقوا وقتي ونتكو وانا ذلك في الدلمي وقت يرى بانت برك بركود لكن هظا دولتي وحبل لو ديلو لحظه يا كود انت وضحايسا حظا افتكره صلاة وإلا أذموا وأختي هذا الجون أفرتهم برويناديمه لحلي يا فرتن هو عيني أديم وقلق وإنا يأديمان أفرتن لقون عقيم كنسن سلاق قط وجور يمياء طري أفرت شان يافرتن تقدري ما راس وقيمو زوكي يوح على جانيانم حلي يا ذل أديمي يوم متى كان حلمه لاديمه صارعة وقت جاي الموقف وقت يلا عقيمة يوم وقت العادي ويا وقت العادي ويا عقيمة كنت أكلم مساج فريال وقف إحنا لكن عاديم كا معناه وبرجنت خضانة برجيم يصارع دي وجدال عيسى إسلام قرية جوز الله يا من سرق الشر الله أقول إياه واسكع على صارخيس هذا الجاري والعادي يازال ذنب جري عسكر غير عسكر ما أروح أوي وقت فأنت أسألكم بحاوليان وإن وقت يعد لأولا حيث حدي هذا المؤذنات هي أوقابة على القرنين وحالس قد إذا إن المرخص حاوليان وضياش يدك يقانك على الميستين قد يسقدك سألتك بحاوليان أما أضيك بوحدة بدلا معها زوارك حل دونها النقطة يساعد دونها النقطة لساعدني اسم الدنيا بالغيامة هذا وقتي كار هذا وحن سكانز اللي صلابة مغربي وحن قرية مسعود وحال لعديم الديني كونسون شو انت هيك نصمة هذا حلوة لعديمة لحده هي لحد دقيقة ضوادة دقيقة ضوادة طيب صعب الله يكمل سيدنا ديما اسميني بدري لاك وقت ياس الصبح حلوة ما هذا شمت oo buro laaqin miday mar ka saato 20 daqiiqo أما bay soo noqon bay huje ama iyadoo oo samtu ama kii 15 ko ay samda qiraayay balagadi jiray noqoto wax laga bixi jiray 15 daqiiqo lagaa samtu 15 daqiiqo hadda waxba ma laga baxa ina waqtigu is bedelayo laakiin saacadu و أوقات الصلاة الخامسة أول وقت الظهر وقت يسوح أول رياء سوار الشمسي إذا قدت مؤدنك إذا كان حل بيحيان صمه الله باناني بصبحان و الوقت قوي ذا اليوية لكن الدول حول يسير الحفظ سلطان حليها ضمار و يسيروا و كثيرا و ضمار سلامه معنا لا يمتلك يسيروا هون شو ما صح أن يساوحان بك الثلاثة و صح باية أول وقت الظور يدور وقت يسوح أول يدور الشمسي عاد يزوشه و يصله مصير الظل شيء شيء هركي سواه إنه حاضر مثل الله يسوع هركي سمويان السواه عارف الله الله برت عليه سعنده وأول ما العصر العصر وقت يسوع حوار إلى صار مرقان كل شيء شيء الله يسوع كله قلنا سعودي آد قدر لا حرامين كم كيم مديس ما تغني ييجي آد قدر لا هذا يعطونك وقت يسوع الله قالا غلاصوا عطنا وقت waad gurteenow lan yool doqan maannahay oo kii ma taaganayso moodi waqti waad gurtaa iyagu ay naga horqeeyaan anagu nahay kii ma taaganay waqti waad gurtaa naga wa bandiyo halkeena ma taaganay waa wax diraysay ay kooyo phone key barka saado gali diray farqamiyo soo banaa إذا أصابك على ظل كل شيء شيء السهر جلس ميس له الصلاة وكان وزاد في زيادة وآخر وآخر في الشمس وعرض العتان فيه وأول وقت المغرب المغرب أول في صغر غروب الشف الشمس عرض العتان غروب الأحمر شفقة في العتان في تويان وقت العشاء العشاء وقت الشفق الأحمر وآخر الفجر الصادق وأوله أن قتل الصبح الصبح أول فيه وقت في سنة الحوار أيام طلوع الفجر السادقي فجر السادقي إنه مرخص حوار أيام آآ بشه وآخره آخر في طلوع الشمس على دوائن عصاب بحضا جل وعلا الأشفاق أشفاق يهو ثلاثة وصدح أحمر من العصر وأصفر من الضرأي وأبيض من العرب أحمر كعاسي مغرب ومغرب والأصفر والأبيض كبراية كعدنة عشان وعشان وينجبو حاصل من أيام تأخير صلاة العشاين صلاة العشاين للدبركم إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض شفق برحاية كبراية إلى أنت كدعية طيب مركم اسألة باسي ما لو جالس يدعو قلاط صرنا قسيمين اشقرافا لبرا اللي هي تفرطها صوما لو على مسافيم ما ين بديح لي سرادة استوى لدليل لا والله لو على مساجس في ما وده يجيبه وده يكون مصلحة وحيك جرتا هرين لا صورية لا شهرين نحطو لواحد قديم و الله الصوت راضي أشار. فصل في أوقات يوقات وفصل يا الله توقادسوا فحرم وحرام يتأي فيها أوقات لحلى الصلاة الصلاة حرام تهي أو قاد يو اختياس الصلاة أي حرام تتأي للغالية. فحرم الصلاة الصلاة حراما. الله في الصلاة ألسوا ليس الله وناصر معلم صوم صوم متقدم متقدم وراء مقارن يمقارن رحم في خمسة في أوقات شون وقتي، شون وقت شون وقت شون وقت وعي عند طلوع الشمس عدد مرقيسه بحيثه حتى ترتفع لفرن وطلقال على الرمح ورجوق وعند الاستواء استواء الكيسة في غير يوم الجماعة مارس الجماعة غير كي حتى تزول إلى الزوش وعند الاسفرار مرقي عدد بربوراته معناه السيد عيثه حتى تغرب إلا يدعظم وبعد صلاة الصبح صلاة الصباح دبيني لما أقل حتى تغلق الشمس على الله إلا يصب حظم وبعد صلاة العصر صلاة عصر دبيني لما أقل حتى تغرب إلا يدعظم شمت أووقتي على يد مرقي صوب حيسو مرقي سيد عيسو إياف مرقي صوالة برتن كإلتال انتحي إيا الصبح كذب إيا عصنك كذب صد شمت وقته صلاة لما لكن الصلاة دع الله قروا صلاة دي وصلاة عن صبب الحين بمعنى الصلاة مطلقة إلا تكتل وما أقوله الصلاة صلاة نفسه إن الله أقوله اللهم إلا صلاة دون الصوب لي رهيمه يعني الصلاة كيهو متقدن بونا غنقران وتصار أهم الصلاة دي صبح صلاة طوصو صلاة صلاة أن... قروا تصارعا صنيه صبحك كوريال اللوذي صلاة اليسوح مرغا تكبح لحصوصتي هاي مرغا تكبح لانتكو لان الصواب كذا متقدمة الصواب كو وحما المقارن مقارن كو حوى ينصاها هان تحييتم مثل شبا كل الدولي هم القصير اللي بيسر عواته كريم كذلك صلاة مرقص حاويا مقارنك وحكمه إذا ضيح مذوباتك عاديد مذوباتك كو يورا صوتا صوتك ومقاروية صوتك ومتأخر منه إذا نوجله صوت الله صدحنا متقدم مقارن إيا متأخر متأخرك وحاويا صلاة الاستخار الله كريم استخارضة حل جانا لأيه قطال الله وقاله ايه ديبو قدك مركة استخارضة ديبو قدك واي مركة صدر كل مركة صدح لها صدر لكن مدة لقصة صديرة يا ماركة على يد مركة يستمضى برجة كده طيب أنت يستويها. انت ضونتها تكون قطع طيب هي nabiyyu naxariiso salaatu wa salaamun alakaasoon daayso ee buhaarin nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri mid keen ma soo dhaara qaato aadana kana ma soo maro sadaa man soo suul oo ويحاول يا سرع والسمائي منتك لأنت إلهي وقرأي أما حيا ناطا مهبض ناطا إلا أعديك لله سبحانه وتعالى ودن بإضعاء صياما بينه وبين الجماعة الأخرى لذلك حمي للصلاة من السلطة الله موضوع الله تابعي قلو رجل سعيد مصيب باوحور كلمت بعد الصلاة الصبح الصلاة قرأي أوليها سيدك عظاها ما أبقى أرغط أحكوري بما صليتها وبما طولتها ومحاذ تكتمحاتها يا ريسي أرغط أحكوري منك وما أم الصلاة أن تكذبها لي عذابي أرغط أحكوري سعيد مصيب صلاة تكتل لك عذابي ما لكن السلامة اللي يمحاذة في الأفصال لك عذابي صل صلى الله عليه وسلم وما النبي صلى الله عليه وسلم سابق تبقى وحس فهمي عبادة واختي كمحة للنوب شرع وانتو كو حددين مويا حدد الشرع وقت قرروا حددين وكو خاسية ليس صح هدولكو خاسية لنا ديسكو ما خاسية ركتين عبادة منك لا يمادنة الدليل كاستقع لك القضايا أدوك بيضا لكما دونيو لأن الأصل في العبادات المنعو أصل كعبادة من الخلية جوابباب العبادات سواء منعوية بياث ورقنا سنة منقله من دي الدين ديسان غير مويا walla isoo galay baa green baa noo yidii sam ka laama waxa soo galay may mayo xaw iyo balaaya iyo xaw iyo nasmayo oo la iska ma waxa mahabaysanayna magaa waxa haa oo 24 waligaa ma mahabaysanayno waxa waligaa oo ma الله يقول طلنا يوم وهم حبيسنا اليوم ولا يوم حبيسنا إنه مسألة وحوي إذا لم يرسل وحافي عننا كلا أوراقيد وحمرة إلهي ما إذا بجري مس الرسول يسجد لي حد ينتقد هذا شو صح وحوي الله ما نمسك إذا هذا شو حد يكلمك قالتك حرام الصلاة الصلاة حرام ليس لها صلاة صلاة نصنا متقدم ومتقدم ولا مقال هي الصورة المقارنة للنور الصورة في خمسة وقات شنوختي عند طلوع الشمس على دمرخي صوبة بحيث حتى تنتفع على خلق وتوقع الغنح ورنجوغي ومننجوغي وعند الاستواء على دمرخي صورة برسن كيلة تاقنتها في غير يوم الجمعة ما نفع الجمعة لغير كيلة حتى تزول إليه الزوشو وعند الاستواء على يده سيدا عيساني الشعاع على نهي بغربورة حتى تغرب إليه لعيسو وبعد صلاة, صلاة الصبح صلاة الصباح حتى تبلع الشمس على يد لله مرخص حوالي وبعد صلاة العصر هي صلاة عصر كذب حتى تغرب لا يدعس فصل في سكتات الصلاة صلاة ده عن مسيحه ده سكتات الصلاة صلاة ده ستة طوال بين تكبيرة الإحرام والدعاء الافتتاحي تكبير فتكبيرة الإحرام إيدعى على أسراد الكفر فراني سامقرى أضعنا نحن نقلقين صلى الله أشبر باطري كذبهك أثور الله وجهت وجهي للذي فترى الصماوات والأرض حريفة عما اللهم باعي بينه بين خطايا ما باعته بين المشرق والمغرب أثور الله بصير عام مسيسام كتبتي ولا يساعد ألس تعرف الشيخ الألباني مرخو عام مسيح مرخر كان هلا الله تعالى عام مسيسي واو حوى صح ولو الدليل بيون رحان نبليه رواه حديث صحيح رقى رواه مصدق وتعوذ يوم جن جلك يبين فاتحة فاتحة ورحيس أنت رحيسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقائنا الحمد لله رب العالمين انت ضعرا إيرانوس وتعوذ محاقة بزحية وتعوذ وبين الفاتحة محاق بزحية يا وتعوذ من قوك إياه وبين آخر الفاتحة فتحة آخر كيدا. إياه وأمينة. وتعوذ أبو مجتة والله مين. سكتات صلاتي ستة وله بين تكبيرت الأحرام ودعاء ستة حكو. وتعوذ وبين فاتحة اللام. وتعوذ وبين آخر فاتحة الصبح. وأمين وبين وبين أمين والصلاة أفر الأعشم وبين الصورة الركوع. معلظة حوية. الله أكبر باتري دعاوري استتاحا والله مباعي بهم قد ما مهم قد سبحانك الله بحمد الكأي وإحلامي به إي رامص بالله من الشيطان القديم ورقيت الله الحمد لله انتهى بالله إي رامص الحمد لله وحاول يا فاتحدي مرت يا أخرذيت إيضانا آمينة إيفاتحادنا إيضا حيثي فاتح هذا إيام مركز حاولي وحفظه إذا آمين تاس إيه سورتنا إيه رحيسي سورت إيه ركوعنا إيه رحيسي وإنتا كليه ومركز آمين الله رحي آمين تي سورتها كتل قضانه آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين توقماته السلاحي kedi noos fiibin laa sawraadii sawraadii الله tamaysna Allahu akbar fi noqooda iyo suuradii ay suu xirinay in yar ay u dhaxayso sagataatussalati salada amsi iyo sittat walay bayna takbiirata al-ihrami takbiirata al-ihrami والمرقل حتى الدعاء والاستطاع عندما يسوه إيه اللغمال كاسينه وقسمنا في لي قالوا سؤالة بين تكبيرة الإحرام والله أكبر فيئة إيه والدعاء والاستطاع والتعوذ معناه الحوية دعاء والاستطاع إيه يعوذ بالله من الشيطان الغجلتنا إيه ربابو دحيسين وبين الفاتحة فاتحة له إيه والتعوذ وبين آخر الفاتحة فاتحة آخر الكريم إيا وآمين من يربض الحيسين وبين آمين والصورة من يربض الحيسين وبين الصورة صورة صورة ركوع من يربض الحيسين صلى الله عليه وسلم طي الله أكبر من غريب طي الله أكبر اللهم بين بينه بين خطايات مباعات اليوم الشريق والمغرب إلى آخر دعاء فصورا ميساعدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وقم سفة حدو حسر والضالين باسري آمين بحزبه برخص وَلَا الضَّلِّنَ آمِينَ بَلَجِدِينَ كُلْسَك وَلَا الضَّلِّنَ طيب آمين شوامري آمين صورة دي بلو. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون سيدات لكن حال جديدة آمين بسم الله أنا تاسو ورقة طال جديدة ومرض بنانا حس أجراءات كهاد الله في مرض بنانا سليمة صورة صورة حالها عصمت بيدهان أم بس كم إيوس بس هون وكم بسم صور الله سبحانه وتعالى سبحانه حويا سبحانه وتعالى فاتحة صور الله مرقاطا ما يصح مثل محاكمي أولي الله كم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم كل ساكت حراميا إشوهوا رنقرتان لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء رسول الله مرقاطا كتب بعضه في ساكتة لكن بسم كأي أطراف بعض الصور بالغ ساكت حراميا إجماعا وأويا قلما وقراضحه أنت لكن انت صح لكن الصبح لما ضاشرته الصورة بالآخر كذي بس إنك تكلم اللي يقول أنت أصوات صح ما فصل في أرقام تفصل يا الله أرقام ضاص وتلزم أي واحد يسافر غامر أحياء الأركان والأركانتها التي أركانتها ستنزم أي واجلش فيها أركانتها تحت إذا أطمانينتها أربعة وافر الركوع وركوع ذا يوالاعتدال نرى لك حتى الوافر ركوعا ذا يوالاعتدال صمع الله ذا والسجود يسجود والجلوس فطئة والدحية بين السجد سنة وطمانينة طمانينة معلاذ وحاوية هي يدو السكون وحسن بعد حركة دقائق دقائق بحيث سيء يستقرغ كل كل عبو حلم كسا محله بوس كيسا بقدر سبحان الله قدر سبحان الله لله بمعنى طبع النوحة لله وصفر صوتك أخضي دقائق سينو لكن يبقى بسيحروس يبقى بسيحو ستاعة من السبب وقتل دي سألها الله يكبر الله يكبر الله لا أقول وين أولا ما قطعوه الله يكبر سبحان الله انتها صاوية لكن هوا يامنا اسوء هذا ما قطعوه حديده معنوه اللواء من دي ما اسحله أركان تيدي بقيد مقان الطوانينة هي يدى سكون وحصلية بعد حركة مدقا بحيث يستقر ويستقرغ وكسر ماني عضو ويرحمل كسر محله ميوشيسا من قدر سبحان الله قدر سبحان الله فصل في أسباب السجود السهم سجود السهم يصابها كانت أصاب السجود سالو أربعة وأفر من الغشاشين عينه الأول وحكورات وترخ بعض الصميين لجتهم أو من أبعاد الصلاة واهي ترخ <تركب> بعض الصميين لجتهم أو من أبعاد الصلاة الصلاة الصلاة صلنت هذا كم إذا طيب أو بعض البعض لف يا سفيريا ورجي هاي ترك بعض الصناع اللي قتغر أو من أبعاض الصلاة الصلاة الصناة الجديدة أو بعض البعض صناع اللي قتغر الثاني كلا بقى فعل ما شئ سمينتي يبطل ويبرون يا عمد وكثيس ولا يبطل ويبرون يا سأويس إذا فعل مركض صمية ناسية سروا إلى شن الثالث كستحاب وان نقل ركن إلا أنك ليثير قولياً أو قولياً إلى غير محله ماشي سميناً لونغ... لونغ... لونغ... هنا لقيته الرابع كافران يقاع رقم ورقم ريسانك فعلي وفعل مع احتمال الزياية يضعي الصور تقلتهاي إن مرخص حويان إن زايدان ماذا بك بحث يساء ونصيح أفر صلابا كانت أثر تأسوا وككو ودوانا الصمليه صلاة ومثلتك صلاة حياة لحوالك باتاتك سيئ أما كسمن قواتنا أما إلا هو شواتك ويسكم مت اللهم أمين اللهم بقى حنا بلادنا بريانا ماذا حنا حدي إلا إلا هو يقانا وحادي كسر الله وقتها ماذا بك هاسي وواجف هو يقانا وحيه كسر هذه الليلة الليلة صلى الله عليه وسلم فضلا التحيات الذي حد أتحقته سجود السهد علينا أما أتحقتك صلى الله عليه وسلم أتحياتك أحمر قد أتحياتك كلمة كلمة كلمة كلمة وأتري أتحيات لله حوك أضوص والسلام عليك النبي علا كاتب ثم خليوه باسكتك طيب اتجيها في جنبي سميوه لكن سميوه القيف كذا او بعد بعد وصنع له طيب وانا السله شبغاحه صفيناها على نفسي كفر كفر سيرام سله كاشفه السجايه احنا ميدان وحاكو يمد وحا او فعل كرتي سوبرنايو لكن تم يسنو برنايو صلاة يضح لنا بأس كهذا لا يسكتر هذا و لا لكن أباد كوحة المانطول سهولة الله مسؤولينه و هو لا يسكت رأيه و صلاة الوصح هنغري و أبعد هؤلاء تناضيحي لا تكرر يسيره أقرع قد بياه و بالغاية الوحاوي سبح أكبحي صلاة الوصفية في مرخة طميسية كعيسي ومبارا ينخفى سيدنا واغو القرسون واسك عظيم ضيب ثالث نوع عاصمان أضعوا كستبيا صلاة الوبرك لكاديسة ويناكا غد عظا ولو أضعوا مرسيين على العرس صلاة الواصح سجود السيد الله يمنسى فعل ما يفضل عنده ولا يفضل سهوه إذا فعلوا ناسية واسم عنه نقل ركني قولي إلى غير محلي ومحمد يسو و اصل منو دخدا ادغه اتييه سنين با سبتادو فاتح الاخري صو يا ادغه عمر فصحين تاغان او waxaa halka faatixa ka akhriley adawt yasim ma sanati tahiyatu lillah awale anay muru me guraday bay taalko kala haday dacdana ayan sajuudisay السنة ساوي حدث كسو آخرين أذى وفضيات حياة فريحة حياة كسو آخرين من بريد الصلاة السويسين بعدين بقلم شاف عيده سلاسية قلم كشافرات ركن فعلي مع احتمال زيادة معناه ده ومحيل وعاد على وح كشك ما ركعوت با توكتميسا 4 دا شغلی وار کا شکرے مخاف کا سو قادلی 7 دا توکتی حبد دا و کخ سوما حبد دا حقیقیہ بار سجود السلی و ما wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ay wa hadara kamida sujudiba gaaday ka fiira hada sujudiba marka han ba waxeereen war qaalay war labadi ma sujudina kedib oo siiso mallay wan wa ugu dhacdaynaa iska dibaalaano oo sanad tukinaya iyo ugu dhacday dadka oo iska keedacayna oo weeraynaa tayib ina raa'an aan bay ogihiin qalb markii doon baan saabti waxa uu muhammad سجود kelia sujudu sallallahu alayhi أصباب السجود يساوي أربعة وعثر على ولوكك ولو تلق بعض صلاة لغته من أبعاد الصلاة سلاة صلاة إذا كمدأ وبعض البعض بركة بركة صلاة سل... سل... سل... بركة لغته الثاني كلو تفعل ما شيسين انت ويغضل برنا يعمدو كثيس ولا يغضل سعوى سعوى صلاة برنا إذا فعلوا مرخصا ويناسين سغلوا الثالث فصد حظوا أن نقل ركن ركن النقل في إيقالتان في قولين وقولية إلى غير المحل يمشي سمر له عند جيوم الغازي وكافرادي ويقع ركن سير ريتانكي فعلي وفعله ومن مع احتمال زيارتي يرى صورت جلسة فعلتها صنيع زياريا سجود سمر حلم والله يبا خلافية خلافيا مر خت بحظوة صرادي نسيت هذا خد حلم لا وحاول ينسى تغريلا وحجر يلا كده. لكن قو كمل كقول قا جحسن ومل كحنا بلده واه حديث صلاة ووح نقصي وقطع سيات هيتي ولا جت لي أكله وح الله إما أنت لا جد حن حديث زيادة شيء وتوح زيادة مثلنا أيقش شيء وأنت مثلنا رض عبادك علي مرت هيسيس بالحصة رض عبادك كتثير شامنا يحيط تواصل كل واحد سجودي سوي جل إيمان علي صراد ووح زيادة أيقش شيء مرغى تبحك الدنيا فصل في أبعاد الصلاة الصلاة الصمت يدو فصل ياهي أبعاد الصلاة الصلاة الصمت يدو صلعة وتدبرة الشواد الأولى تحيات كباري وعود فديجسة لبا والصلاة علم النبي الله صلى الله عليه وسلم فيه تحيات أحاديث أو حين فقر الشافعية له تحيات صهر النبي الله صلى الله عليه وسلم تحيات ضمائر الله صلى والصلاة على آل قالت إيه قوله قصة اللي في التشهد الأخير وقنوة قنوة يا والصلاة إن لقصة اللي والسلام إن لقصة اللي والسلام على النبي النبي صلى الله عليه وسلم وآله إيه كيسي وصحبه صحابه ليسي فيه قنوة الأحديث تأثق أحكار قنوة أثن فيه صبت النسوغي يحي ودليل مليئ من مثل نصرنا was waxa kor ay sooortay suugaane noloyadaana qoro tu dana hadii laga eego suuga ay hadii hadba laga ma suuno dana hadii laga eego suuga ay hayo qulood si waxa sugan quloodka maajilada ah alaar mar qaydahan alaab iyo xilawada mar qayd jiro roob la aan markay jiro xiraan oo xaasta waa loo quloodi nabiyeena قنات رسول الله عليه الصلاة والسلام شهرا بالقلودي يدعو على رعلا والدكوان وعصييتا قلو يدعو الدكوان وعصييتا قلو صلى الله عليه وسلم قلو يكا الله ودعويني وصحابه كميدها قلوكا مركا نازلاء ومسلاء لكن حلم على قلودي شنط الصلاوات شنط الصلاوات وقلودي مركا لكن قلوكا الصلاوات والصبح يقولون أنه يقولون أنه أسلياً ما السوغيه الذي يسمى السوغيه أعلم أنه يكون مذاهباً ma ماذاك الشافعيه؟ iyo عمبه ليه؟ إياه ماذاك مالكيه؟ ماذاك حانا في يدا؟ إياه ماذاك حانا بالرغم ما يضي إلاه وحسوغان ما عهد إلاه سيدة وداسبة أنه الراجحة أدلة إياه النصوص سمرت الله فيه إياه حال حديثة قصة أنه السوغيه ونوطه حديث شاء ما جاء الله صلى الله عليه وسلم يقن وتوح حتى أفارق الدنيا حديث قال صلى ضعيف أبو جعفر الغازي من كان يلاه كجرا أو ضعيفا من كان المحد العسلاني أو ضعيفي أي ضعيفي كتير في سلام الله تغريب وتهذيب صحافة الرسول عليه وحده وبدعه إلى السدا وحي يري وحاول ينحذف في صيحةها ويل باوي با والحديث با ما خاصه إلى آبوي الله وصحبه وحو النبي صلى الله عليه وسلم عمر أي بكر وعثمان فكانوا يضمون ويقولون جن قال سا وحو الله يا بني إنها يحدثوا بالدعه ويروا استفغوا لك اليوم طيب ورغونه واسبا الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المعاد الشد العليا رحمه الله تعالى حدي كل كل وحو يا حداي بني كخليسته او لا عصنياء دباته بينه جماعه ما مرمر واه لو دفن لكن لا عاد يسه ماها wa haw iyo عندنا sii staaraantuna masnayn waxa wadi ila ila waxa ay meel ka la soo qasboodo halkoo xusan qalay si diriyay madaxda gaboonu soo gaarin bay ina masallaha si dhigato waxa weeyaan oo xumaasi hoosbiga tamamaa taa ugu لكن gaar ku dhufooday hay'nta tiraan maaniga hooyo la sii waxa weeyaan inta kale ugu badan sababtii waxa weeyaan فضل الصلاة والصلاة وحيكو بريسا بأربعة عشرة خسلتاً أفرئية طواناً رينات بالحدث حدث وحاويان أما كالي هم نغضه أما السحرين أما الناس وحدون هم وبوقوع النجاسة نجاسي إنه وحاويان قف يقول لها هذا إن لم تلقى حالاً إسلام مركب أحد يؤون مركب سكتورين من غير حملين سواء حمبها نجاس وحاويان قويا بأفوص وصورتي haddi raabad baa iyo wax شيء duushay haddii askiyaa tulba bananaa qad qawad ugu sooortay salaadasi wado laakiin adoo junku ku waato innimu jeex xambaarso ma ta war khaas ma soconayo wankisaaf ul aawrata aawra ka fiirta baa ilba soo kacbay mar qasay madaxa ku u duurtay xigaa fiir marab iyo geyn wixii madaxa ku u duurtay fiir geyn iyo gool ku wax kale soo bana roogu cikeenaysaa ya halka isku ayay ku qorayso isla marka aad sii dheer وإلا هذا u qortay way ila hadal marka لم sii dheeyso waa waxa هذا waa sax in la tirsaro xaalad isla marka aad dalaysid wan nabi lagu hadlo jarfayn laba xaraf oo الله hal xaraf mustan wax ku faahfaahinayo amdan ka saana lagu hadlo sida halka xaraf u koraya oo oo kale waa kale وبالعفو و بالمفقر وحي رحي و حفريني سيدا محيلا الله مستحان عبدو تانكي عبدو تانكي عبدو تانكي طيب والأكل الكثير عبدو تانكي فراها الضغل ناسيا نسوء اللوشن و ثلاث حركات يصدح دق دقاق متوانيات و حيرثا طيب طيب صلاه خو... على ما دا نقول شي عمتي لكن بدا قاقدو وحده يدا زي... صلاهنا بريصوم وا صلى الله عليه وسلم جاب زين ابو حنبه سلامكم ركوع يو امرك سجود يو دغان جليل مل ركوع كرو ولو سهم سهمه قت ولوسط بطين فاحشه البوذنتا اا فالخن و ضربه المصرودهتي كتو فسر حقلك وزيالة ركن فعلي ركن فعلي إذا السجود وإحنا عمدا كف وتقدمين كار كارمر على إمامي ما فيسم بالركنين لبرغ مفعليين الله سبحانه لبرغ جيوت لبرغ قرأت لبر تزال وإحنا لا نكره إسم وتخلص بهما إلا لبرغ ركنين وقبل بغير عرض عرض العام والنية قد إسراتي سراب الجينتليوتو وتعلق قد goonteen aanu ku xiddo bishay ishay wadada dadina ku noqnoqoto fiqad caagaynteena maxnuuna waxa weeyay salaaddu waa xadii waa niyotina goyso kumaad hadlin laakiin qowdiga waxa ku qabtay sabab ay ka baxdo oo ka soo socoto baxsan tahay bay waxaan ku xiddo waxa fili hadal marku yimaado mashayga soo galo salaad baan cadhiyaa hadba kam حباب ما قيسام كده بسبب بيسود كل شيء طالب الله ولا وحنا يبدأ علىكم ولا نسمع وأعجب حصلنا هاي الصلاة والله محمد وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إن كان شباب بريء فسيعلمونا على ما